قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أنما الله آية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَةُمْ إِلَّا والله ربنا ما كنن مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إلي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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه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 فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين